فأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومسيئات أعمالنا فيهده الله فلا مضل له ومن يدر فلا هادي له فيشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شبيث له فيشهد أن نبينا محمد عزه ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وصلنا مكسينا كثيرا أما بعد فهذا هو الدرس الخامس ولله الحمد يرمنا من دروس كتاب الفتن للإيمان أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البطاري رحمه الله تعالى ونسأل الله عز وجل العور والتوفيق والسداد اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا اللهم علمنا ما يمتعنا وفعنا بما علمتنا وزدنا علما صدر ياسم قال الأمام البطاري رحمه الله تعالى بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه قال الأنم البصري رحمه الله وتعالى حدثنا أبو نعيم قال حدثنا ابن عوينة عن الزهري قال ح وحدثني محمود قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عرية عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال أشرف النبي صلى الله عليه وسلم على أطم من آتان المدينة فقال هل ترون ما أرى؟ قالوا لا قال فإني لأرذتك نتقع خلال بيوتكم كوقع القطر أحسن فرص هذا الحديث حذركم الله ذكره الامام البخاري في دار يوم العربي من شر قد اقترب والنبي صلى الله عليه وسلم أشرف على المدينة وقام على أطن من آنطانها والأطن هو البناء المرتفئ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في ظاهر المدينة وقام ينذر إلى المدينة إلى عاصمة الإسلام الأولى إلى مهاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى نظر النبي صلى الله عليه وسلم ومحط جسده الشريف في البرزخ إلى مدعث النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة فأول من شق عنه القبر هو نبينا صلى الله عليه وسلم وسيخرج من المدينة ومن العزائج معاشر الأحبة ومن الأدلة الحسية على فضل الشيخين أبي بك وعمر هذه المكانة التي بلغاها من النبي صلى الله عليه وسلم في البرجة وقل إن خير الناس بعد محمد وزيراه قدمًا كجم ثم عثمان مرجح ورابعهم خير البرية بعدهم علي حليف الخير بالخير منجحوا فابو بكر رضي الله عنه وعمر رضي الله عنه سئل بعض السلف عن مكانتهما من النبي صلى الله عليه وسلم فقال مكانتهما من النبي صلى الله عليه وسلم مكانتهما منه الآن فليس بين جسد النبي صلى الله عليه وسلم الشريف وبين جسد ابي بكر رضي الله عنه الا ذراع ودون ذراع وليس بين جسد النبي صلى الله عليه وسلم الشريف وبين جسد عمر رضي الله عنه إلا ذراع أو بعض ذراع ونعمة السحبة سحبة جفد النبي صلى الله عليه وسلم في دار البرزة فهما وزيراه وهما صاحباه وتذيرا ما كان يكون صلى الله عليه وسلم خرجت أنا وأبو بكر وعمر ودخلت وأنا وأبو بكر وعمر وهذا الحسي حذر تضل الله عز وجل هذين الرجلين لصحبه النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا ورثوا صحبه ابي بكر من النبي صلى الله عليه وسلم النجرة وجعلهما وزيراه في النجيرة النبوية وجعل تسديهما مع جسد النبي صلى الله عليه وسلم في الدرجة فأي دليل معاشر الأحدة أعظم في على الرافضة من هذا الدليل الرافضة الطاعين في أبي بكه وعمر يقال لهما انظر إلى مكانة أبي بك وعمر من النبي صلى الله عليه وسلم تجاد لبعض المعطلة الذين ينفرون عنو الله عز وجل على خلقه مع بعض المثبتين فقال هذا المثبت اخبرني دعني من سلامك وتأولاتك واخبرني عن هذه الضرورة التي ما جعى احد الربة الا قار الى السماء فتحير هذا المعطل كذلك نحن نقول مغافظة اتركوا عنا هذه الشبه واتركوا عنا هذه الخرافات والبدع وخبرونا عرض الله عز وجل بجمع هذه الابساد المباركة في الثلاثة في مسان واحد اراد الله عز وجل ان يجمع جسد نبيه صلى الله عليه وسلم مع اجاد الرافضين في مثال واحد ما يظهر وما الا بعد الراء فهذا من أعظم الأدلة معاشر الأحبة شاهدنا أن المبي صلى الله عليه وسلم كان يحب المدينة ويحب أهل المدينة ووعد أهل المدينة صلى الله عليه وسلم بالشفاعة يوم القيامة وبشر أهل المدينة بسلامة دينهم ودريتهم حتى أنه صلى الله عليه وسلم بشرهم انه كما كان أهل المدينه اوصار النبي صلى الله عليه وسلم في اول الاسر فان ابناء الافاضل اوصار هم اوصار عيسى عليه الصلاه والسلام آخر الإسلام. فتفح في فائح مسلم وغيره ان عصابة من اهل المدينة يخرجون يقاتلون الرومة ويقاتلون, ويقاتلون اليهودة ويفتحون بيت المقدس ويفتحون قسطنطينية ثم ينزل فيهم عيسى بن مريم عليه السلام وهذا كله من فضل وبركة هذه المدينة ولله الحمد والمنا وهذا ذليل على ان الطائبة النادية والزرعة المنصورة اجتمع في المدينة كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم أن الإيمان لا يأرج إلى المدينة كما تأرج الحية إلى جحرها يعني يجتمع الإيمان يجتمع الحية الكبيرة تدخل في دخل صغير تجمع نفسها ثلاثة الإيمان في آخر الزمان يجتمع في المدينة نعم ثم يخرج أهل المدينة في الشام فلا تعرض حضرة الله بين الأحاديث التي وصت على ان الطائفة المنصورة تكون في الشام ودين الاحاديث التي تبصت على ان الطائفة المنصورة تكون في المدينة ابدا. اشرف المبي صلى الله عليه وسلم على اطل من اعطال المدينة البلاء المرتفع. ثم قال صلى الله عليه وسلم للصحابة رمي الله عنهم هل فرون ما ارى. هذه الرؤيا مع عاشو احبه الصحيح بها ان شاء الله مثل الله عز وجل الفتن الواقعة في آخر الزمان على المسلمين مثلها للنبي صلى الله عليه وسلم فما رأى النبي صلى الله عليه وسلم الجنة والنار رأى الجنة فتقتل ورأى النار فتأخر صلى الله عليه وسلم هذه رؤية ماذا رؤية مصرية وهي معجزة من معجزات النبي اللّه عليه وسلم قالوا يا ما نرى ماذا ترى ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة روّي الله عنها هذا جبريل وقرأه عليه السلام قالت إنك ترى ماذا نرى جبريل جاء وصلّم على النبي صلى الله عليه وسلم وسلم على عائشة روّي الله عنها فرع عائشة رضي الله عنها جبريل عليه السلام مع وجوده ومع أن النبي صلى الله عليه وسلم ربما رآه وسمع صوته وكلمه النبي صلى الله عليه وسلم وكلمه قالت يا رسول الله إنك ترى ماذا نرى فالنبي صلى الله عليه وسلم مزلت لهم جتن التي ستكون في آخر الزمان قال فإني أرى أن أرى الجتن تقع بيوتكم كوقع القطر هذا دليل على أن أمة النبي صلى الله عليه وسلم سيكون في آخر هذا كما قلنا في الأمس حمد الله هذا أمر كوني واقع لا محالة لا نستطيع أن نرده أبدا وإننا يجب أن ندفعه بالأمور الشرعية هذا أمر كوني واقع قطعة ستقع الأمة في جتا كما هو معنوم حمدكم الله ما لا. لا نستطيع أن نرد الأمر الكونية إنما الواجب علينا أن نرد هذا الأمر الكونية بالأمام الشرعية التي أرسد الله عز وجل ورسوله إليها نحن نرد هذا الواقع هذا الواقع فون يرد هذا الجتر بالعناد الشرعي بما ما أمرنا الله أجل وجل وقت الزتن وبما ما أمرنا رسوله صلى الله عليه وسلم يعني وقت الزتن قالت وقع القتل هذا من تفوتها يعني أن الزتن ستنزل في أمة النبي صلى الله عليه وسلم كما ينزل المطر على الزلد إذا نزل المطر على الزلد معاشر الأحبة هل يترك بقعة لا يصيبها مطر نازل البلاد لا نزل عليها المطر غريقة ولا حول ولا قمة إلا بالله نسأل الله عز وجل السلامة توقع قطري من تغرة البتن والله الذي لا إله غيره صدق الله ورسوله والله الذي لا إله غيره إلا المتلفت الآن حوله في بلاد المسلمين ان يعد الجثا لا لا يعد من الجثا لا لا يعد ولا يحصى فتن في العقائد وفتن في العبادات وفتن في المعاملات فتن شهوات وفتن شهوات واخرها فتن الجلاء ولا حول ولا قوه كما سيأتي معنا ولما بخصة المدينة بالذكر قال العلماء خصة المدينة بالذكر لأنها عاصمة الإسلام والنبي صلى الله عليه وسلم يشير بهذا إلى أن البلاء سيصيب الخاصة فضلاً عن العامة الخاصة أهل المدينة سيصيبهما أصاب الله من البلاء فإذا وقع البلاء في الخاصة العامة تبعوا من الخاصة ولسيما إذا كانت المدينة النبوية هي عاصلة الاسلام والناس يخضرون عن اهل المدينة وكان الامام مالك عدو يعني عمل اهل المدينة حجة فاذا فتن وقعت الفتن في المدينة فغيرها من داب اولى ولا حولى ولا قوة الا بالله. هذا حذبتنا الله بالنسبة أنشونا عن مرجع كلام القرطبي القرطبي رحمه الله لما ففكر غير للعرب من شر وقد اقترب ذكر ذلك في كتابه التذكرة فعلا بكوان شاء لنا بالعنش في كتاب في كتاب التذكرة, في كتاب التذكرة. يقول من حجر رحمه الله ودققوا معي حضرة الله في هذه الكلمة يقول رحمه الله خصت المدينة بالذكر لأن أول كثرة وضعت في المدينة قال فإن قينا جاءت الأحاديث بأن الفترة تخرج من قبل المشرق وأشار النبي صلى الله عليه وسلم بيده قال رحمه الله لا تعارض بين هذه الأحاديث فأول فترة كانت في المشرق بسبب الطعن على أمراء عثمان ثم قامت الفتنة الكبرى في المدينة بقتل عثمان رمي الله عنه يقول أول فتنة العظمى كانت في المدينة لكن أسبابها الفعلية هي طعم أهل المشرقين بأمراء عثمان لما طعموا بأمراء عثمان أجى هذا إلى إذنان عثمان رمي الله عنه في نفوس الناس فنزلت هيدة الخلافة والصحبة من نفوس الناس حتى هجموا عليه وقتلوه رضي الله عنه وأرضا فالتعن على أمراء الإيمان هو طعن مبطل للإيمان ويؤدي بالحقيقة إلى إذلال الإيمان إلى نزع الهيدة من قيوب الناس عن الإيمان يطعن بأمراء الإيمان فترة ثم بعد هذا يؤدي إلى التعن بالإيمان ثم بعد هذا يؤدي الى قتل الامام كما حصل مع ذكرة عثمان رضي الله عنه إذن ابن حجر رحمه الله يجمع بين تون الجثنة تنزل في المدينة وبين تون بداياتها من المشرك قال معا اول ذكرة مقتل عثمان ونزل المدينة لكن سبقها اشباب أسداد من اشبابها فعموا الناس في اماء مرائي ونرابي وعمالي عثمان رضي الله عنه قتل فجره بقياده اليهود عبد الله بن سبا الى المدينه حتى قتل عثمان رضي الله عنه وارضاه تفضل قال ربنا الله تعالى بعد ظهور الفتن قال حدثنا عياش ابن الوليه قال أخبرنا عبد الأعلى قال حدثنا معمر عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يتقارب الزمان وينقص العمل ويلقى الشف وتظهر الكتن ويكثر الهرج قال يا رسول الله أي ما هو قال القتل القتل وقال شعيد يا يونس والليك وابن أخ الزهري عن, زهري عن, عن حميد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قول النسلف رحمه الله باب ظهور الفتر يعني فسرتها واستحتامها وإلا فأن الفتر معاشر الأحبة جدأت يوم مات النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا وبدأت بدايات الجدل حيث رتب بعض الاعراب والذعن نبوه بعضهم وصارت تمثل المقتل العظيمه حتى اعاد الصحابه رضي الله عنهم الناس في دين الله ثم تلارث الفتن بعد هذا بمثل عمر بن الخطاب ربي الله عنه ثم بمثل عثلال بن عثلال ربي الله عنه ثم بثيث الفتنة العبنة بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومهور الخوارث فالمرابده هنا استحتار الفتن ومهورها واشتهارها فالفتن حبيبكم الله منها ما بدأ ظهوره ولم يستحكم بعد ومنها ما ظهر وانتهى ومنها ما لم يظهر بعد على ثلاثة ألواء أمور بدأ ظهورها لكنها لم تستحكم كالقتل القتل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الهرب لا يدري القاتل لنذا قتل ولا يدري المقصول لنذا قتل والعياذ بالله هذا لوء أول من الفتن ظهرت أوائله لكنه لم ينتهي بعد لم يستحكم الصوف الثاني صوف يعني ظهر ماذا؟ ظهر أنتها فأحديث أبي هرير رمي الله عنه السنة السستين وامارة السبيان. وقوم النبي صلى الله عليه وسلم حلاك امتي على, على يدي وينمة سبعة عن القريش. هذه قلية الانساك. وقسم لم يظهر بعد. الا وهو ما يتعلق يعني بالزتن الكبار والملاحم التي تكون مانا تكون اخر الجمال هذه الواع الزتن. الامار الشيخ نار حيث تظهر وتستهر وتستحكم تخلاف جداواتها في عهد اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وذكر يعني بعض الاحاديث ذكر في هذا حذرة الله ستة الاحاديث يعني كلها بمعنى واحد ولذلك نقرأها جميعا ثم نعيق عليها لانه لا يعني سيتم وجدنا الا شيء سوى اقرا الله الله على حضره الله صدق وعلى رجل الحديث قال ربنا الله تعالى حدثنا مسدد قال حدثنا عبيد الله ابن موسى عن الاعمش عن ثوق قال سمعنا عبد الله بن موسى فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن بين يد الشاعة لأياما ينزل فيها الجهل ويرفع فيها العلم ويكفر فيها الهرب والهرب القتل فقال حدثنا عمر بن حفظ رمه وقال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش, الأعمش قال حدثنا شقيق قال جلس عبد الله وأبو موسى فتحدثا فقال أبو موسى قال النبي صلى الله عليه وسلم إن بين يدي الساعة لأياما يرفع فيها العلم وينزل فيها الجهل ويذكر الهرج والهرج القتل فقال حدثنا قطيبة قال حدثنا جريب عن الأعمش عن أبي وائل قال إني لجالس مع عبد الله وأبي موسى رضي الله عنهما فقال أبي موسى سمعت النبي صلى الله عليه وسلم مثله والهرب برسال الحدشة القتل وقال حدثنا محمد قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن واصل عن أبي وائل عن عبد الله وأحسبه رفعه قال بين يدي الساعة أيام الهرج يزول فيها العلم ويظهر فيها الجهل قال أبو نوسى والهرج القتل بلسان الحدشة وقال أبو عوانه عن عاصل عن أبي وائل عن الأشعري أنه قال أنه قال لعبد الله تعلموا الأيام التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أيام الهرب نحوه وقال ابن مسعود سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وقال من شرار الناس من تبعكهم الساعة وهم أحواء نعم هذه الأحاديث حضرة الله لتقاربة الألفاظ أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم الضعب الأمور المغيبة ومهور هذه الأمور المغيبة يعني إخراجها الناس ومهورها كما أخبر ووقوعها كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم جليلا من دلائم بذوته صلى الله عليه وسلم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن عادات الناس ستتغير أخبر بأن نرام الكون سيتغير أخبر بأن الدرسة سترجع كل شيء أخبر أن القلوب ستمنع بالجتل أخبر أن الدماء في أمته صلى الله عليه وسلم ستسين يدم المسلم سيسين على يد المسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله ذكر في مجموع هذه الأحاديث سبعة أمور ودنت أحاديث أخرى على قرابة مئة ستلة ستقع في أمة النبي صلى الله عليه وسلم كلها أحاديث صحيحة ذكر هنا حضركم الله سبعة أمور فقط أولها قوله يتقارب الزمان أما معنى تقارب الزمان حضركم الله فالعلماء في أقوال كثيرة جدا جدا من أولها أولها استواء أهل الزمان بالمعاق فلا يؤمر بمحروف ولا ينهى عن منكر هذا القوم الاول لان يتقارب الزمان تقاربا معلوية وهو ان اهل الزمان يكفرون من المعاصي ولا يجدون من ينكر عليهم ليس هناك تصالح ولا طالح الجميع ولا حول ولا قوة إلا بالله مكبون على المعاصي بكثرة الزثن والشهوات والشبهات هذا حذركم الله القول الأول القول الثاني حذركم الله أنه يسرق طلب العلم حتى يسمح الناس جفالا فتقارب الزمان ولا تقارب المعنى اي لا عالم في البلد الجميع جهال متقاربون اهل البلاد كله الا لا متقاربين هذا القول الثالث القول الثالث سجرة النعم وفي رياض العيش وإعطاب الناس أن يشتغسروا ساعات الرخاء يقول مرة الوقت بسرعة ما دام في رخاء أما إذا كان في نغط ونسب من العيش وصلف من العيش فإنه يرى الزمان ماذا يرى الزمان يطول فقالوا هذا معنى كبرة نعم حتى أن الناس يغردون بعطا فلا يشعرون أوليكما إلى أوقات ماذا؟ سريعة لأن الإنسان لا يحكم للوقت ماذا؟ لا يحكم للوقت حسابا القوم الرابع المراد به نزع بركة من كل شيء الله عز وجل ينزع بركة من الزلام فالإنسان الذي كان يعمل العمل بالتاع لا يستطيع أن يعمله إلا في الساعات الطيام نزع الله عز وجل البركة القول الخامس أن نظام الكون سعلا سيتغير. سيتغير نظام الكون بعد أن كنا نؤكس 24 ساعة ربما تقارب الزمان وقتل حتى صار الليوم ربما عشرون ساعة كما ان يوم الدجال ستكون تبعه ايامه بكذا وبعض ايامه بكذا هكذا سترقص ايام الناس في هذا كله من تقارب الزمان وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم عند اهل بغي انه قال يتقارب الزمان حتى تكون ثلاثه الشهر ويكون الشهر في الجمعه من الاسبوع وتكون الجمعه في ويكون اليوم الساعه وتكون الساعه تحتارب الثعفه من شده تقارب الايام و و و ولحن ولا الحقيقه نلاحظ هذا ملاحظه واضحه وان كانت سرعاتنا اربع وعشرين ساعة فان ما يعني اليوم ربما ينضي عليه فان مستفدت رسالة العلمية لذيق الوقت فكل وقت ضيق جدا ما عندي وقت وكذل حذر العلماء قديما لبعض العلماء المسلدين انه كان يكسب في من خمسين صفحة. يؤلف في اليوم الواحد اكثر من خمسين صفحة. نحن والله ما نستطيع في اليوم الواحد ان نقرأه. يعني بتدبر خمسين صفحة. هذا يسجب ربما من حزبه ايات من كتاب الله و احاديث يجمعها و كلام العلماء يسجب في اليوم اكثر من خمسين صفحة. فهذا حزنكم الله من علامات الساعة. اما ان تنزع البركة من الوقت. وإما أن يتغير نظام الكوم وسيتغير نظام الكوم قطعة حتى يكون آخر ذلك أن تطمع الشمس من مغربها يقول صلى الله عليه وسلم في الثاني هنا قال ويرقص العمل. العمل و نعم هنا حضرة الله نفضان لفظ جاء فيه ينقص العلم ولفظ آخر جاء فيه ينقص العمل ولأن بعض الأحاديث ذكر فيها يرفع العلم سنجعل هنا الشرح عن ماذا أن ينقص العمل ولأننا سنشرح نقص العلم إن شاء الله فيما ينقص إن شاء الله الثاني قوله ينقص العمل وهذا حال الناس ولا حول ولا قوة إلا بالله الفكر ولذلك لما قال صلح الحديدية بين الله علينا النبي صلى الله عليه وسلم وبينا كبتاء مكتة أيضا الله على النبي صلى الله عليه وسلم إنا فتحنا لك فتحا مبينة ودخل الناس في دين الله أفواجا لماذا؟ لأن الناس أمنوا فبثت النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء وصار في القبائل تجد إلى النبي صلى الله عليه وسلم في النبينا فتأخذ منه صلى الله عليه وسلم المتاشرة ولذلك انتنى الله عز وجل على أهل مستة بقوله أن أطعمهم من جوع وآلمهم من خلص. فلذلك كان السحاب رضي الله وآله يقولون كنا نسلي ولا نلتجد. فلما قال في الجزء سرنا نسلي ولا نلتجد. نسلوا ثاني نسلون ولا نسلتون يقوموا لله قال فينا معلمين يكلم فلما قامت الفجار ولجأ بلؤلاء المجوث يختف الناس على أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وهو يسمي ثلاثة الصبر فقتل طعله تلك التعبات التي يعني اصارت سهادة لعمر رضي الله عنه وشقاعا لهذا الخبيث المجرم من الأحده وهذه الجثه اذا قامت ينتش فيها العمل لان الله لا يترك الجثث مشغولين بانفسهم القضيه قضيه ارواح القضيه قضيه دماء من يخرج من بيته لطلب الامن هناك يعني مشاكل هناك حروب هناك سجول هناك تعذيب هناك تحقيق هناك ذهاب هناك ايام هناك تجير مشاكل كثيرة فجد الإنسان اعتزل واغلق و... و... بابه وقصر فلا صيام ولا ولا و اف يعني ولا تراويح ولا قال النبي صلى الله عليه وسلم العباده تنهرج تهجرت الي الى وهو مشروه العباده في الهرج يعني وقت, وقت الاقتتال وقت الاحتفال بين المسلمين لا ليس الاحتفال بين المسلمين والكفار لا انما الاحتفال بين المسلمين العباده في الهرج تهجرت الي يا جدا اهل العباده وقت الاقتتال الله عليه وسلم داجروا بالأعمال ستنا كقطع اليمن يشرح الرجل مؤمنًا وينسي كافرًا وينسي مؤمنًا ويصبح كافرًا يبيع دينه بعرضٍ من الدنيا تغير الناس بسرعة ليس من الإيمان إلى لقف الإيمان بل من الإيمان إلى أي شيء إلى الكفر والعياذ بله وسأعطيكم تشفير جميل جدا من حسن البصري رحمه الله لهذا الحديث الشاهد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وقول لمن كانت الأمر أكثر من الأعمال الصالحة والنوافل ولوافل العدادة ما جروا بالأعمال يعني اسبقوا ما دمتم في رخاء وأمن وأمان فتن فغدا فتأتي جدا فتشغلكم تشغلكم اما فتن خاصة فقرا مرض اولاد واولاد اولاد اولاد عام تحيب عامة الامة يقول الحسن البصري وحما الله وارجي الرسول تفتبونه فيعني مقيم جدا الحسن البصري وحما الله يقول يصبح محرما لدمي اخيه وعرضه وماله الذي يعتقد حرمة دم أخيه المسلم وماله ودمه إيش عقله هذا مؤمن يقول يصبح محرما لدم أخيه وعرضه وماله ويمسي مستحلا لذلك انظر يصبح مؤمنا محرما لدم أخيه وعرضه وماله ويمسي كاثرا مستحلا لدم أخيه وعرضه وماله قال وينسي مستحلا لدم أخيه وعرضه وماله. لكافرا نسأل الله العافي باستحلاله قبل المسلم قال ويصبح محرمن له. كيف ذكر الامام الهله الله ابو العال الحسن رضي الله هذا العيد هذه الفتن ليست فيتم حرمه الله يعمل ربا ولا فتن شوش ولا فتن الاميسه نعم ولا فتن الخمور نعم هذه فتن ومحرمه لكنها لا توصل للتكفير لا توصل ان يسب يعني من باترك الله العاده مصرا على الزنا او على شرب الخمر او على غنمها والقادورات لا نقول الخالف. نسأل الله ولوله العادية. لكنه لا يذكر بلالك ولا مستحيل. لا يتفر. لكن من الذي يسبح مؤمنا ويمكي كافران. يسبح مؤمنا هو ليل مستهجن لبن المسلم ولا لعره ولا ماله فيسقل والعياذ بالله ياتي واحد بعد الظهر ياتي واحد بعد العصر فايسود الدنيا في وجهه ويوقع عليه الشبه حتى يجعل يصفر المسلمين فيبيت والعياذ بالله مستحلا لدم أخيه المسلم هبيت والعياب بالله مستحلا لعمل أخيه المسلم هبيت والعياب بالله مستحلا لما لأخيه المسلم وهذا كفر أكبر مفر جميع المنة والعياب بالله لما استطاع هذه الأمور المعلومة من الدين بالضرورة وكذا بتعبانه وولا رفع الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بابروا بالعمل شكاً الدجال والدخال وباكة الأرض وطلوع الشمس من مغربها وأمر عامة وخريصة أحدكم وره مسلم أمر عامة يعني الفتن عامة التي تقوم في الناس وخريصة أحدكم يعني الفتن الخرشة التي تقوم في الإنسان إذا الحذركم الله قول النبي صلى الله عليه وسلم ينقص العمل هذا أمر مشاهد فإن الناس إذا كانوا في أمام وفي أمام يتكثر الشروات يتكثر الموافل وأن يتشجع الناس في حضور حلقات الذكر وحلقات العلم يتشجعون في السفر والحجي والعمرة يتشجعون في صلاة السراويح بل ويتشجعون في الدعوة إلى الله والصدق بالأمل بالمعروف وما يعني منك يتشجعون بالتبرعات والبقرة والمؤتدين والمكاهبين في الد من لكن اذا قامت الفتت فل كثير من هذه الامور كثيره جدا يعني لا يستطيع كثير من الدعاه اليوم ان يسافروا خارج هذه البلاد للدعوه الى الله بل ويمنعون التاشيره يمنع ما دام انهم من السعوديه يمنع من التاشيره للدعوه الى الله وقد كانوا يستقبلونه ويحببون حتى قامت ثثله الخوارج والناس الخاويه لا يعرفون ما يبلغون يظنون أن كل منتحب جاء من هذه البلاد ومن بلد خارجي ولو ستزال ثائره لا قيمه لهم ولا اعتبار اسال الله عز وجل ان يكفي المسلمين شرهم وان يجعل كل من في وقد جعل المسلمين على ارضنا امان اللهم لا يجعل تدبيرهم تدبيرا عليهم وذكراء فجر أول واحد يموته الله يكبر فعلا الله. الله والله الحمد والله استجاب الله, الله دعاء المسلمين فجر أول واحد يموته نسأل الله جعل الله تجميعهم تجميعهم عليهم لكن انظر كيف أمن الزكر؟ قللت من العمل الشالح قللت من الجعوة إلى الله قللت من بذن المال قللت من النفق في سبيل الله منع الجمعيات منع الدولة منع فعلة كله بأسطاب الفتن هذا كله يبين فطورة ماذا الفتن وأن الناس إذا كانوا في أمان سيبادرون إلى الواجبات وإلى النوافل وإذا طعمت الفتن قللوا من النوافل واللهم سلم سلم على أي شيء على الواجبات ثم قال ويلقى الشح هذه عقوبة من الله عز وجل لأن يلقي الشح يسمح الناس متمسكين بالدنيا وقد فسر العلماء رحمهم الله هنا الشح على عمومه قال يدخل العالم بعلمه ويدخل الصالع بصمعته ويدخل التاجر الشح ليس فقط الشح المادي وهو أن سمع ما الله عز وجل عليك من نفقة في مالك هذا الشح المادي فلان شحيح يعني يمع ما أوجب الله عز وجل عليه في ماله لكن الشح المراد به في الحديث كما ذكره العلماء شح عام تسمح المعاملات بين الناس على المشاحة الواحد ماسك ما عنده ما يحاول ان يغزع غيره يستاثر بنفسه بعلمه ويستاثر بنفسه بالصناعة ويستاثر بنفسه في تناولة المال هذا علامة من علمه النفوس تغير يعني معناها ان النفوسة تغير ولا حول ولا قوه الا بالله ضرب قيام الساعه وقوله فهو رزق هذا عنوان الباب تظهر زتا يعني تستحتم وتكثر ولا سيما في عاصمة الإسلام. تكثر زتا وتستحتم ولا سيما في عاصمة الإسلام ولا سيما في جذورة الإسلام. ليس معنى ظهورها بمعنى ابتدائها ولكن سرطها وانتشارها واستحتامها. قال ويكثر الهرج. وفسر النبي صلى الله عليه وسلم الهرج بأنه قتل الهرب فسره النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قتل وليس هو قتل المشركين وإنما أن يقتل المسلمون المسلم ولا حول ولا قوة الا بالله حتى لا يدر القاتل لما قتل ولا المقصول لما قتل بل لا يدرى من القاتل. وهذا الذي رأيناه لما قامت الفتن في بعض بلاد الاسلام في سمان افريقيا او في شرق افريقيا فتن قامت مليون مسلم يقتل ثلاثمائة الف مسلم يقتل ما يدرون من القاتل اهو مسلم اهو الكافر يقول مسلم يتجرع على عزيز القائمة بنت صلي فأذبح كما تنبح الشاة. مسلم تجرى على تجلم يعني النبي صلى الله عليه, عليه وسلم واتاه بعض الصحابة. وقال بالله يا رسول الله. اني لأذبح الشاه وان قلبي لا يرحمها. الشاة الانزل بحوها لأتيها. او بحوها تقرب الى الله عز وجل في عقيقة او ارحية او هجي او رحو ذلك. قال والله اني لأذبح الشاة وان قلبي يرحمها. قال اننا يرحم الله من عباده الرحمنه. وقال صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الله شاتر بها المسلم تقلبه هكذا ينتفر يسنس يعني آلته ويحبها ويمرها بسرعة ومر شغرته بسرعة على عمق هذه الجابة ورحمة بها وامتدارا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم وهذا يدخل على عائلة مسلمة مسلمة تشهد الله لا إله إلا الله وأن محمد الرسول الله سيزبح لها بسكين فما تنضح الشأس ولا حول ولا قوة الا بالله. اين هم الله عز وجل ولن يقصر مؤمنا متعندا. فبذاره جهنم خالدا فيها. وضبط الله عليه ولعنه واعدته عذابا اليمة. اين هم الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يمسانه اقتلته بعد ان قال لا اله الا الله. اقتلته بعد ان قال الله. قال اسامة انما قالها متعينة. انما قالها خوف السيح. قال هل انا شكبت او قلبي. القصة تعرفونها غزوة. من المجمات. خرجوا الصحابة لبي الله عنهم من المدينة. في يا احبة هم برغان والدلاب العلم ولا العقلة ولا حول ولا قوة الا بالله. اصحابة يعني جدت الله ازل وجلب واطنهم وارجبونه. صبرا من الله وردوانا خرجوا الى قبيلة بجوان المدينة. فكان في هذه القبيلة فار الشجاع جيدا. فكان يؤمن السيفة بالصحابة. امنا انجرب هذا وطعم هذا وقتل هذا. فاسام ربي الله عنه انتبه اليه. فلا زال يواهده حتى تمكن منه. فلما تمكن اسامة ربي الله عنه منه قال لا اله الا الله. الناس يسمعون والصحابة ينظرون قال فَلَمْ يَتَلَالَتْ أُسَانَةُ رَيَّ اللَّهُ عَمْهُ نَفْسَهُ وَقَتَلَهُ يعني من جدل الأمن هذا الجل كانت لا إله إلا الله هذه من قلبه غير الإسلام كم له في الإسلام؟ كم له هذا الرجل الآن دخل الإسلام من جديدة واحدة أنكر الصحابة ربي الله عنهم على أُسانة قطره هذا الرجل ثم لما رجعوا النبينا ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الواجه على الرأية إذا رأت شيئا منكر في الأمة أن تحمله وأن ترفعه إلى ولي الأمر حتى لا تكون من حتى ينظر ولي الأمر هل هذا أمر نافع فيطره أن هذا أمر ضارق يرده فدع النبي صلى الله عليه وسلم أسامة وقال أسامة قتلته بعد أن قال لا إله إلا الله قال إنما قالها لا زال اسامة يردد والنبي يردد حتى قال والله ما تمنيت واني ما اسرمت ان كل جاك العمل الصالح والصحب مع النبي صلى الله عليه وسلم ما اريدها لقابل اني ما قتلت هذا الرجل اني ما لم ترمه اسرم واسلام جقيقة وحده. دقيقة وحدة يا أحدتي وانا الخوارج اسمعون هذا الحديث اسمعوا دقيقة وحدة أغلب النبي صلى الله عليه وسلم على صحابه جليل تعرفوا أسامة من هو أسامة بن زوج حب النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله و ابن حبه يحب النبي صلى الله عليه وسلم حبا شديدا وكان اذا قدم من سفر قال صلى الله عليه وسلم اذا لقاه و امره على الجيش الذي خرج يقاتل الروم ولم يخرج الجيش الا بعد بيته رضي الله بعدما كان النبي صلى الله عليه وسلم هذه الدقيقه من الاسلام عثلت جمله ولا لا ما عرف عسكريا الزيني يعني من حاجين هذا حجم إسلامي وهذا حجم تاثر وشبهة قامت عند أسامة ومع ذلك ما عبره النبي صلى الله وكرّو عليه وعكد وعكد وعكد حتى أن أسامة قال ليت من المسلم إلا يوم ذاك أجهر الحمدر وهؤلاء يدخلون على عائلة مسلمة ويدخلونها عزيز قائمة مصلية وها سبعين سنة في الإسلام. إيش تفعل بها إله إلا الله إذا جاءت حاج يوم القيامة عن صاحبها إيش ردك على الله عز وجل إذا قال المقصول يا ربي سل هذا لما قتلني أولا نقل الله عز وجل وإذا نعود تسلت لأني ذنب القتلت نعود يا أخواني ارض افريقيا اذا كانت الموعود تسال فجله لابوين كافرين يسالوا الله ابواها يوم القيامه ليش قتلتوها فجله نزل بها قران مثل من السماء واذا الموعوده سئلت في اي زمن في اي زمن تسلط شيخ يا اخي تستريح مسلم قائم يصلي قال هذا من جيش السلطان لا إذا من جيش السلطان كأذناء الخوارز الذين فجروا في إخوارنا في الرياض مثلا أقتلته وهو قائم مسلم مسلم يقول لا إله إلا الله ويسلم الخمسة ورسول شهرة ويؤدي زكاة معلاء لا أنت من لا إله إلا أو أول سؤال سأله عمر من فتلمه قال أبو يؤمة الندوسي قال الحمد لله الذي من يجعل نوت على رجل يحاجني بلا إله إلا الله وما القيامة الحمد لله أنظر عمر الفاروق رضي الله أهل وهؤلاء أدد قلوبهم هنجد أسأل الله أجل ودل العازية قلوب مغلقة ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرجون من الإسلام ثم لا يعودون به جدران. جدران يا عبة في الجباد. والله الذي لا إله يعني جبال صم الجبال تحشى كما ذكر الله عن اليهود وهؤلاء الا من هدى الله عز وجل منهم لا يشعون يكثر الهرج والهرج القتل يعني في بلاد المسلمين ثلاثمائة الف او نحوها في بلقة اسرانية في جمال افريقيا كم جرى بين يعني الفصائل الافغانية من قتال كم جرى من اراقة للجنة وما قامت امارة كل في افغانستان هجموا المتجع كلهم وأبادوا تلك الإمارة بأميرها ومأموريها حتى قرآنها أسلفوه نشأل الله العافية تنظر محل بهم ولا حول ولا قوة إلا بالله وقف بعض الصحابة كما ذكر أهل السير على إسلام غني الله أمه وهو مقتول وقال سترون ثم لما رأى الدماء تبني في المدينة يوم الحرة قال الله أكبر دم بدمع إسلام الله أكبر دم بدمع ان شاء الله وحضراتكم الله اما يعونه يعني خطوره هذه القضيه اما ينتفوا فانه لا احد فينا جدا الله يعني غفله عن كتاب الله وسنه النبي صلى الله عليه وسلم موسى عليه الصلاه والسلام احد اول الازمنه والرسل اجماع السنه موسى خرج يوما من الايام فاذا كتابا من بني اسرائيل وفرعوني من المصريين يقتتلوا هذا من شيعة وهذا من عدوه أراد موسى عليه الصلاة والسلام أن يغسل بينهما قال فيتزه موسى فقضى عليه هذا نبي رسول من أولي العزم من الرسل خامس خمسة عليه الصلاة والسلام قتل كافرا خطأا ومع ذلك أيضا الله أز وجل عليه وقتلت نفسا فنجيناك من الظلم وفتناك فتولا وحمل نوسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام هذه القضية في قلبه إلى يوم القيامة إلى يوم القيامة هو في قلبه فلذلك لما ناجى الناس يستشفعون بآدل قال لست لها ابنوح لست ابراهيم لست موسى قال لست لها إن قتلت نفسا ثلاثة صحيح المقارئة إن قتلت نفسا يوسى نبيا من أولي العزم والرسل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام يترك اللقام المحمود عند القيامة يقول قتلت نفسا نفس لها لا أشرع إذا أبوز واحد ما قتل نفسا ما من نفس فرعون من الكافر متعمد قال لا قلت له خطا قتله خطا ومع ذلك حملها في قلبه ما يذكر الحرف الا اذا ضعف الايمان إلا إذا نفع نقص العلم ولا حول ولا قوة إلا بالله وإن أحبة هؤلاء ما يسمعون لأن يتجاهلون هذه النصوص الواضحة نصوص واضحة في أن تقرة الهرج والقتل هذه الفتن وأمار من أمارات قيام الساعة ولا حول ولا قوة إلا بالله والحديث يعني يطولون جدا في هذه المسألة نعم تفسير الهرج حضركم الله بالقتل هذا ثابت مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم وسابت موقوف عن الصحابة رضي الله عنهم وسابت أن من نغة أهل الحدشة الهرج وهذا لا تعارضة فالهرج توافقنا نحن على الأحداث في هذه المتلمة الهرج في العرب القتل القتل على وجه الإفساد هذا معناه القتل على وجه الإفساد أما وتنالت هو الحال في دوة الحدشة إنسان عندنا رواحد أعرف حدشي مراجع هذه المسألة إلا ما نعرف حدشي والله على ذلك وإنسان عندنا رواحد أعرف حدشي مراجع هل لا زال أهل الحدشة يشمون الهرجة القتل هرجا بمغتهم أم لا ثم قال هنا السادسة حذركم الله ينزل الجهل أو يظهر الجهل ولا حول ولا قوة إلا بالله وهذا يعني واضح مشاهد وقال السابعة يرفع العلم يرفع العلم حذركم الله كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم انتباعا ينتبعه من صدور العلماء وإنما يقبضه بموت العلماء فرفع العلمي او قبض العلمي هو بنوت العلماء فقد رأينا نحن الآن في هذه السنوات المتأخرة يعني جمينا واضحا على مصداق هذا الحديث لما مات الشيخ بن رحمه الله والشيخ بن عثمين رحمه الله والشيخ الألباب رحمه, رحمه الله والله لقد زلنا الإسلام تفعل الله يؤمن أدونا بهم وأن يرحمهم الرحمة الواسعة وأن ينورقوا ظهورهم إنه ولي ذلك والقادر عليه أصيب الإسلام وأهله يعني بموت هؤلاء وغيرهم من العلماء يعني الله بمقص عظيم في العلم وظهر في البتن تقر الرغيبرة وتجرأ كبير من الناس على الكلام ما كانوا يتجرؤون بيوجود أولئك الفعور رحمه الله ورحمة الواسعة شاهدنا حذركم الله رفع العلم يكون بموت العلماء كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم انتجاعا ينتبعه من شدور العلماء ولكن يقبضه بموت العلماء حتى إذا مات العلماء يعني افتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا تأفتوا بغير علم فظلوهم وأظلوا ولا حول ولا قوة إلا بالله وهذا في يعني أمر واضح لا يحتاج إلى تدير كلاما نقرأ ما بعده نعم هذا الحديث بقي ولا بقي أمر مهم نصيب الحديث الثاني حديث بن سعود في حديث بن سعود رأي الله عنه اطراه لنا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول وقال بن سعود سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من شراء الناس من تدركهم الساعة وهم أحيا نعم من شراء الناس من تدركهم الساعة ومحيا ورد هذا الوسط في حق كثير من الناس وهم يعني داخل أمة النبي صلى الله عليه وسلم وصفوا بأنهم من شرار الناس وصفوا بأنهم شروا خليقة وصفوا أنهم شر من تحت أدين السماء في عدة يعني جدع ارتكبها الناس من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحيا والذين يتخذون القبور مساجد إلا من شرار الله لن تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجدا وفي الحديث الآخر وعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر منا فرعه تقول عائشة رضي الله عنها ولولا ذلك لأبرز قبره إلا أنه خشي أن يتخذ مسجدا ومن ادرك الساعة وهو حي هذا نشرع الناس ولذلك جاء في الحديث لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الارض الله الله فرح الصفية بهذا يعني شفتم من الذكر الشرعي الله الله الصفية عندهم الذكر أربعة أنواع يقولها بشرعة شبكة النوم أربعة أنواع أول شيء لا إله إلا الله نقول لهم قدن قدن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال وديك لا شريك لك قال النبي قدن قدن يجفل احسنتم حين نبي المصرفين يحسنتم لا إله إلا الله خير ما قلت وراء النبي ولن القبر لا إله إلا الله جاهد الشيطان وقال لهم طيبين ترحيل يوجدت لا وإله ومتنا لا إله ومسكة مشكلة لماذا مشكلة؟ مشكلة طيب اشي مش شيء يا شيطان عليه الشيطان بأن يقولوا إِنَّ اللَّهِ إِنَّ الله خلوا هذين الناس يا فقط الموجبة إلا الله إلا الله ذكر يقولون يتمر إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله ذاهم برغ الشيخ مرثان يا كان وانا انت يا أخي طيب لا تنس إلا بعد هذا ليش بنجد لك عادي امار قيامة إلا مت طيب الشراء قال بس الله الله الله الله الله الله الله, الله. ثم جاءهم الشيطان وقال لهم الله خمس حروف يا راء اي شراي قال الراي فقط استفد بها ها ها والله لقد رايت دال بعين هذه اذا صلى لان الله يعذر المصلي جالس يلهج به وكانه عري فاوة السل جالس الآن فاوة ده ده تفتولك بعذر سل من فإن لم تستطع فقاعدة ما والحين الله عز وجل العافية سيدي القرآن فأطرق لنا خلفة لكنه أطراق ساه الله وأتى الغنائفة الحمير تراقصوا والله ما رقصوا لأجل الله ويقول الله أجل لا إله غيره احتجوا بالنسبة هذا الحديث قالوا الله الله, الله. الجواب على هذا ورد في بعض الفاظ الحديث لا تكون الساعة حتى لا يقال في الأرض لا إله إلا الله يعني لا في إسلام أبدا تخرج ريح في آخر الزمان فتقدم أرواح ماذا؟ أرواح المؤمنين ويبقى الكفار تتسافدون في الأرض كما تتسافد الحمر فعليهم تقوم ماذا؟ عليهم تقوم السرعة ومن شرار الخلق الذين يستثدون القبور مساجد حبا بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا واضح حتى آخر ن picky ودع بها النبي صلى الله عليه وسلم ẫ امته قبل ان يوديعها هذه الكلمات لما نجل برسول الله صلى الله عليه وسلم صبا يطوح خميسة على وزهه في سطراس الله صلى الله عليه وسلم يأبين هو ام صلى الله عليه وسلم عليه. يعاني في سكرات الموت ما يعاني رجلين من الرجال من شدته ثم يقول لا إله إلا الله إلا من الموت تقول عائشة لي الله أنا قال وهو تذلك معنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائه النصارى ومن العجب أن علي رضي الله عنه كما في البخاري قال لأبي الهياج الأسد على أبعثك على ما دعث من عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا تدع قبرا مشرسا إلا سويته هذا علي رضي الله عنه دعثه النبي صلى الله عليه وسلم لهجم القبور وكثير من يبدعي حب علي رضي الله عنه لا لهم شبه إلا القبور والله قال قائلهم أتحسبون أننا نحج لمنى وعرفات لا والله لا نحب الا عتبات. دلوقتي العتبات عتبات وهو جمع عتبة العتبة من الدرج اللي يضربوا عتبة الشوكان والله يقول هؤلاء الذين يضحون عند العتبات لا مشيكون شرك عتبة ليس شرك أفور لأنهم يعذرون العتبات وهل يريد بدبحه عند العتبة أن يوسخ العتبة هو يلحث العتبة تبركا كيف يوسخها بالجمع لكنه يعبدها نسأل الله عز وجل العافية ولذلك خالش الجمع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بين طائفتين من أشر الناس من تقوم عليه الساعة ومن يستخذ القبور مسابق ولا حول ولا قوة الا بالله. بالله. الحديث الثاني الحديث المسلمة ورني الله عنها ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم أنها رأت بارد الحبشة اليوم ما شر الحبشة نعلعها سوف نعلع اليوم في الحبشة لأنها أول دورة قامت بينها وبين المدينة أو مسكة ماذا علاقة الهجرة الأولى قال الثانية فذكرت النبي كنيسة الرأسية صورة مسئل قال النبي صلى الله أولئك إذا ما تجيه من رجل الصالح أو من عبد الصالح بنوا على قدره وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله في حديث ثالث يقول النبي صلى الله عليه وسلم تجد من شرار الناس يوم القيامة عند الله ذا الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه وسيأتي إن شاء الله يعني كلام يجمعون غير الله عنه دقيق في ذا الوجهين الذي إذا دخل على الحكام تكلم بكلام من خرج بين الشباب تكلم وتيا تسأل الله العالم قال كنا معد ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نفاقا. ساقا. والآن سمونه يعني هي شطارة ما شاء الله. ايه تشتف استخفون من الناس ولا يستخفون من الله. ما يرسل من قول ان لا لديه رقيب ليش. ان لا لديه رقيب العتيب. الحديث الثالث حضرة الله. ان المشراء الناس من تركه الناس اتقاء فحشه. والحديث الرابع وهو اخرها سيكون في امة اختلاف وفرقة. سيكون في الأمة اختلاف وفرقة قوم يحسنون القيلة أو يحسنون القيلة ويسلؤون الفعل يطرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يموقون من الدين كما يمرق السهم إلى الرميلة ثم لا يرجعون إليه هم شر الخلق والخليقة هم شر الخلق والخليقة ضررهم نعوه بالله طوبى لمن قتلهم او قتلوه طوبى الجنة لمن قتلهم او قتلوه يدعون الى اتكاب الله وليسوا منه بشيء من قاتلهم كان اولى بالله منهم من قاتلهم كان أولى بالله منهم هذه هواية أبي داود ونحوه عن أبي عند دا مسلم من قتلهم كان أولى بالله منهم هذا الحديث نرفعه إلى عتاكم المسلمين في هذه البلاد أنكم تدفعون هذه الفتن عن عقائد المسلمين يتحتلون دماء المسلمين يتحتلون أحراض المسلمين يتحتلون أموال المسلمين فبزاكم الله عنا خير الجزء نحن آمين في بيوتنا بفضل الله ثم بفضل اقامكم بهذا الامر الخطير جدا وهذه بشارة النبي صلى الله عليه وسلم بهؤلاء العساكر قال قوضى لمن قتلهم او قتلوه قال النبي من قاتلهم هؤلاء اهل الزتن كان اولى بالله منهم فهذه بالنسبة لكلمة يعني ان من شرار الخلق من تدركه الساعة والوحية هذا اللهم الله وسلم على نبينا محمد جزا الله خير الشيخ خير الجزاء ونفع بعينه ونسال الله ان يجمعنا واياه يوم نلقاه قال رسول صل الله صلى الله عليه وسلم اننا في الجنه الجنه اللي فيها مشكله هي ما فيش فوره في الجنه وطل الله على مدينة محمد وعلى آله وصحبه وطلم وانا ايضا بالندوى غدا ان شاء الله وحدداء عينة المستاذ جنويلون عنها باهميتها ان شاء الله تعالى 3. <gülüyor> 2. هي مجموعة هي هذا وبعد إن شاء لن نسكرت له